الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم وبعض اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن الحديث الصحيح لغيره حديث الصحيح لغيره نقول الحديث الصحيح لذاته هو هو مم. نعم مم. تم ضبطه مم. عن مثله الى منتهاه وخلا من الشذوذ والعله هو ما اتصل سنده بروايه العدل التام الضبط عن مثله الى منتهاه وخلى من الشذوذ والعذلة هذا هو الحديث الصحيح لذاته وإن الشروط الحديث الصحيح لذاته خمسة هي ايه صل السند لبط الراوي عدالة الراوي خلوه من الشذوذ خلوه من العل هذه هي الشروط الخمسة التي يجب أن تتوفر في الحديث حتى يكون صحيحا لذاته الحديث الصحيح لغيره اليوم نتعرف عليه ونتعرف على بعض الأشياء المتعلقة بهذا الحديث فلو جئنا لننظر إلى الحديث الصحيح لغيره سنجد اصلا هو حديث حسن ليه لذاته نحن قلنا أن الحديث ينقسم إلى ثلاث أقسام حديث صحيح حديث حسن حديث ضعيف الحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين صحيح لذاته صحيح لغيره وكذلك الحسن حسن لذاته حسن لغيره والضعيف هناك أنواع كثيرة من الحديث الضعيف هناك أنواع كثيرة من الحديث وإذا تصورنا هذا الشكل وقد عرفنا قبل ذلك الحديث الصحيح لذاته وقلنا أنه ما اتصل سنده بنقل العدل <تصفيق> التام بالضبط عن مثله الى منتهى وخل من الشذوذ والعله وخل من ايه من الشذوذ والعله الحديث الصحيح لذاته اليوم سنرى أمرا آخر وهو الحديث الصحيح لغيره والحديث الصحيح لغيره قالوا عنه هو الحديث الحسن لذاته إذا جاء من طريق آخر مثله أو أقوى منه أو من طرق أخرى أقل منه أو من طرق أخرى أقل منه يعني احنا لو بصينا في حديث رجل بنقول عنه ان هو صدوق صدوق ده يعني رجل ضبطه مش عالي عشان يوصل الى درجة الثقة وفي نفس الوقت هو مش ضعيف هو مش ايه مش ضعيف يبقى لهو ده ولهو ده رجل متوسط الضغط متوسط الايه الضغط انتوا معايا متوسط الضغط احيانا احيانا يصححون حديثه لذاته احيانا ودي مساله بقى يعني, يعني مثلا يبقى ابنك أو تلميذك الخاص اللي نزمك للنهار ويفتاعه بيسمع منك ومتوسف الضبط ممكن نصحح له حديثا من طريقك أنت يعني من من حديثه عن أنت لكن حديثه عن جارك ما نصححوش نقول عنه إن هو حديث حسن نقول عنه إن هو حديث حسن أحيانا ممكن تلاقيه ومصححه حديث الرجل ده وممكن تلاقيه وإيه يحسنوه فأنت ما تقول شيء إنه ليه صححه هو الحديث مع إنه الراوي صدوق يعني هو أقل من الثقة اللي بتصححه الحديث أحياناً تصححه لهذا الرجل ولكن الغالب أنه حديثه إيه حسن بس في شرط إنه إيه شرط إنه عشان يجي من طريق واحد يجي من طريق واحد يعني إحنا عندنا دراوي هو ودراوي تاني هو ودراوي تالت وهكذا كلهم على هذا الحال أو واحد منهم على هذا الحال لأن إحنا قلنا إنه سند نبص فيه لإيه لأضعف حاجة فيه لأضعف حاجة فيه أنتم تبتين سليمس والله كلام ساهل خالص مش ساهل بالنسبة لي سهل بالنسبة أنا شرحه في كذا مكان وناس أقل, أقل منكم خالص بعليما من خالص ومشاء الله مستوعبين لأنه هي العملية ما هيش, ما هيش حفظ أنا مش معتمد على مسألة الحفظ دي أنا معتمد على مسألة الفهم فبالتالي أنت طالما فهمت هيبقى حتى لو بعد سنة هتيبقى فاك الحاجة لكن واضح أن أنت مش فكرين حاجة خالص ما ينفعش كده هتقوله معنش الكتاب هو بعد ده كله مش واحدة واحدة ده انت مقرر كتير انت عليك مقرر كتير خلي بالك يعني السنة بتكفيش المقرر من الحديث والمصطلح الحديث على الشكل اللي احنا ماشيين عليه ده بصوا كده في الكتاب وشوف عليك قدية لما تستلم كتاب المصطلح هتلاقي عليك كمية ضخمة وانا قلت حاجة اللي بصحح الوراء ان شاء الله اهد فانت لو قتبت لي حتى اي حاجة هنجحك برضو بس تبقى فاهم اما لو الورقة هتصحح في مكان تالي لازم تكتب له زي كده وفي الحالة دي هتبقى مشكلة بالنسبة لكم فسنة اولى وسنة تانية مثلا ما بيدققوش عليهم اول بالنسبة للمدرس للمعلم اما بعد كده يعني اصد سنة اولى بس سنة تانية بدقى عشان اللي بيجيب تقدير عالي, عالي هو ده اللي بيدخل ثالثه ورابع فسنا اولى من حاول يساعد معاه انا شخصيا ماليش دعوه بايه لاي حد ثاني او اي دكتور ثاني او اي معلم اخر لانه كل واحد له طريقه فانا نفسي ان نس... نفهم. نفهم حتى واعتقد ان بحاول ان انا أبزل جهد معاكم ولا ما بعملش حاجه ثلاث معاهد هنا في إسكندرية بتشرح فيهم نفس الكلام والناس ما شاء الله في ناس جايبة أنا مصحح في ناس خلصت وضايبة مية من مية وبنات والله مش رجالة كمان بنات وبنات صغيرين في السن مش كبار كده وعقلين لا مش حكاية ما انشغلوش طبعا مستوه العقلي أقل منك مستوه العقلي أقل منك العملية عاوزة إيه؟ عاوزة أن أنت تفهم للأسر الشديد أنا ببقى شغال وفي ناس بتصفح في الكتاب مش ده بيحصل؟ يبقى لهو أصلاً لا هيفهم الكتاب ولا هيفهم اللي أنا بقوله إيغي بعد كده؟ تفضل أيها السلام والله أيها السلام أنتو قيم متأخر ليه؟ تبتجيب الشاي أنت عليك السلامة له دخل الشعراء دخلوا على احد الملوك بيمدحون عشان ده ياخد فلوس وده ياخد مش عالف ايه اه فقل بعد ادهم العطاية ومشوا فضل العيل كده معهم انت يا ابني دخل تعمل ايه وده ايه ابني الشعراء اللي بتقولوا قالوا انا غاوي مش ربنا قالوا الشعراء ويتبعهم قالوا انا غاوي ما عاوز استرزى اي حاجة بقى وعيل على قد دحك الامير وده لفلوس ليه عشان حسن التخلص بتاعك ساعات في حاجة حتى لو هي ولط بتدولي لك على حاجة وراها يعني عدولي لك على حاجة صحة وراها بتدولي على مثلا فتنته حسن تخلصه ومش عارف ايه حاجات كده انا لسه جاي من سفر من محافظة تانية كان أواجب عزاء وجاي مستعجل خايف أن أتأخر واتصلت وأنا في الواحد وعشرين عشان الطريق واقف قلت للشيخ محمد أن أتأخر عشر دقيقة بفضل الله تسع دقيقة كنت هنا على الباب انتوا بقى هشوف بص كده شوف كراسي فاضية ازاي ودي مش أول مرة الناس دايما تيجي متأخر هنقول واحد معزور عنده شغل طول باقي ممكن اي محاضرة تعد في كلمتين وحدوتها وبتاعه صفح صفح كلا وتخلص ومحدش يعني محدش هاي لليه حاجة ولكن مش هينفع مش هينفع فساعدونا الله بيرك لكم ساعدونا عشان نعرف يعني الواحد نفسه تتفتح أنا والله لو قاعد قدامي ثلاثة أربعة فهمين أنا مبسوط مبسوط بس أحس أن هم فهمين فإحنا لو بصينا للرجل الصدوق ده الأصل أن حديثه حسن الأصل أن حديثه حسن ليه يمعلم ليه عشان سمد من طيب ماذا شمال عشان ايه عشان شاذ عشان معلول أي... ايوا كده يبقى لو شاذ ولا معلول ولا من وملوش لو شاذ او معلول عمره له يبقى لا صحيح ولا حسن لا يمكن خلاص أما إذا كان من قاطع طريق واحد ما تعدادتش الطرق اللي تكبر القاطع برضو يكون ضعيف ولا يمكن يتقوى عرفتو الحتيتين تلات حتة الدول ممكن تقعد تسمع كتاب مصطلح يشرحه شيخ كبير من أوله إلى آخره ما يقولش تلات حتة الدول هو هيشرح هيشرح وهيخلص الكتاب شرح وكل حاجة راجل بس إذا كنت تستجمع الكلام اللي هو ألف الثلاث حتا الدول ما تعرفش الحديث لا الشاذ لا يكون صحيحا ولا حسنا الحديث المعلوم لا يكون صحيحا ولا حسنا والحديث المنقطع إذا جاء من طريق واحد لا يكون صحيحا ولا حسنا طب أنا بقول الكلام ده ليه بقول لك ممكن الشيخ يقعد يشرح كده لان احنا ده حصل معانا قبل كده الكتب ديت شرحت كده مرة بس الكلام ده ما فيش لنا شيخ واحد اللي قاله بس شيخ واحد بس اللي قاله اما الباقي ما يقلوش بالشكل ده هو حطه في الشرح بس انا عشان اطلعه فيها صعوبة ده بسموه حديث حسن حديث ايه حسن الحديث الحسن ده اذا جاء من طريق اخر زي له طريق اخر زي كده بيتقوى بيحصل بيه يتقوى فيصبح حديثا ايه رحمه الله يصبح حديثا ايه صحيحا لغيره يبقى هو الحديث الحسن لذاته اذا جاء من طريق ايه اخر مثله احنا عندنا ده صدوق وده صدوق مثلا او ده ثقة او ده صدوق لو كلهم صدوق او فيهم واحد صدوق والبقى ثقة يبقى حديث حسن لذاته طب اذا جاء من طريق اخر زي الطريق ده هو يبقى يترقى يبقى ايه يترقى تصبح حديث ايه آه. طب لو جن طريق اخر اعلى بس ما وصلش الى درجة الصحيح لذاته طريق اللي جهده اعلى شوية آه. هو صدوق ماشي بس احفظ من الصدوق الاولان شوية او انه في حلقة صدوق وبقى الحلقات ايه ثقة ثقة ثقة ودهو رجالته كلها صدوق صدوق صدوق يبقى ده اعلى ولا مش اعلى الجديد اعلى بس ما وصلش معاه لدرجة الثقة يعني حديثه ما اصبحش صحيح لذاته يبقى إذا جاء من طريق هذا الطريق زي يساوي أو مثل الطريق الأول اللي هو طريق الحسن لذاته فهو حديث ما له صحيح لغيره إذا جاي من طريق أعلى منه بس ما وصلش الدرجة الصحيح لذاته الصحيح لذاته فأيضا يتقوى به طب افرق بقى جي عندنا هنا استندهو اللي احنا شايفينه ده أهو وجي طريق آخر ليس بالقوي وده صدوق وده صدوق وده ثقة ينفع يقويه بس القوه ديت انزل اقل من درجه ايه صدوق فده لين ده راوي ايه لين مش ضعيف ومش قوي لين ما ينفعش لوحده يساند ده عشان يرتقي الحديث يبقى الحديث لسه عاوز سنده ولا سندتين نشوف كمان واحد نشوف سنده ونلاقي مثلا ده صدوق وده ليس القوي وده, وده صدوق يبقى كده قربنا شوية ممكن نكتفي بهذا القدر وممكن نستمع طريق ثالث على حسب رؤية الإمام اللي بصحه أو بضعف أحيانا الإمام لو في في كلام الشيخ الألباني مثلا رحمه الله تتجد أحيانا يتراجع عن, إيه؟ عن تصحيحات أو تضعفات سبقت حكم بها لأنه ظهر له بعد ذلك أنه الحكم السابق على الحديث كان فيه قصور يقول القصور القصور من جهة من جهة أنه اطلع على أشياء أخرى تعدد الحديث فرفع درجته أو أنه اطلع على أشياء جديدة تضع في الحديث فأنزل درجته وهنا الفادق بين ما نحن فيه الأيام الأخيرة في عصورنا المتأخرة وبين ما كان عليه السابقون أمة الإسلام رحمه الله هم كانوا حفظون الطرق كلها لكل حديث عرف طرقه كلها وبالتالي بيحكم بسهولة أما في عصرنا الأخيرة هذه عند المتأخرين الناس اللي جات كلها بعد القرن الثالث كل الناس اللي جات بعد القرن الثالث يعني من أول الرابع إلى وقتنا هذا كلهم يغيب عنهم أحيانا بعض الأشياء وكل الزمن ما بيتأخر كل ما بيحصل ضعف في مختلف العلوم خاصة علم الحديث بالذات أو بالمناسبه انه اللو... انتم عارفين انه الشيخ علي جمع تراجع عن ال... اه ص... ان الشيخ يعني صلحه كان رايح ازور الشيخ الحيواني في المستشفى لولا انه الشيخ خرج لان الشيخ كان مريض وبعدين آه... اتفضل وبعد لما قام هيروح للمستشفى ولكن الشيخ آه... خرج من المستشفى وراح يروح البيت يعني. فنبس هنلاقي هنا بقول او من طريق اقوى منه وهنا بقول ايه او من طرق ما قالش طريق بقى هو او من طرق اخرى اقل منه طرق الاخرى الاقل دي ايش تبقى اقل من لأنه أقل أقل اثنين لان اقل الجمع اثنين اقل الجمع اثنين اقل الجمع 2 ممكن يكون 2 وممكن يكون 3 على حسب رؤيه الامام الذي يحكم على الحديث صحني دي طب حد يقول لي بقى على نشرب الشاي يسمى وجود عندهم في الصحيحين صححوه برصحيحين برضو محدش يقدر يضعفها نيجي على الدار قطن صح أحاديث أبو زرعة أبو حاتم أ... ما... ما صححه إمام المعتمد خلاص الموضوع انتهى فيه من بقى اللي نبص في كلامه المتساهلين في التصحيح زي المو الحاكم لمن الحاكم في كتاب المستجرب فساهل الحاكم مخصوص بالمستدرك أما بقية الكتب لأ بقية الكتب هو لأ وأيضا الإمام بن شبان متساهل أيضا في كتابه الصحيح وهناك أئمة آخرون من هذا القبيل عندنا في كتاب اسم المختار الحديث صححها بعض الأئمة وهو الضياء الضياء البقدسي صحح هذه الأحاديث يؤخذ عليه فيها بعض الأحاديث اللي هي ما تصلش إلى درجة الصحيح أن الباقي فإنه صح أه صحيح عندنا هناك كتب كتب لم تحكم بصحة كل ما جاء فيها وهي دي مجال شغل مجال إيه شغل زي السنة الأربعة لما ما حكموش بصحة كل ما جاء فيها لكن هناك أحاديث هما حكموا صحتها السواد الأعظم من هذه الكتب صحيح السواد الأعظم صحيح أن هناك فئة منه ضعيفة هما حكموا بضعفها وفي فئة أخرى هي ضعيفة بس هما ما حكموش بضعفها سيبينها كده فدي الشغل فيها في عندنا كتب اتكتبت كده وما رعوش فيها مسألة التصحيح ولا التضعيف ولا حاجة محتاجة ان هي تصحفت الضعف في ناس معروفة بالتساهل في الحكم زي السيوتي رحمه الله في نوع من التساهل عند الإيمان السيوتي في كتبه في حكمه بالحسن والصحة جيش الشيخ الألباني رحمه الله علق على هذه الكتب وقال ان الجامع الصغير جامع الصغير كتاب جمع فيه الإيمان السيوتي أطراف الأحاديث القولية لأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليها قال خربه فلان وفلان حكم عليها ده صحيح ده ضعيف ده حسن مش عارفه لكن في أحكامه نوع من التسهل فالشيخ تتبعه وقسم الكتاب إلى قسمين صحيح الجامع الصغير وصحيح وزيته في الجامع الصغير وزيته يبقى ده إضافة جديدة عندي كتب زي كتاب إحياء علوم الدين مليان أحاديث ضعيفة ومليان وهيات وموضوعات وبلائة وحاجات كده رغم أن الإمام كرام الكويس لكن كان شلو في الحديث كان شلو في الحديث فقيم الإمام الحافظ العراقي رحمه الله وهو شيخ بن فعمل ثلاث كتب في تخريج أحاديث الإيه الإحياء إحياء علوم الدين للإمام الغزالي هو أبو حامد وأيضا عندنا ناس خرجت أحاديث التفسير زي تفسير ابن كثير الشيخ الحويني كان شغل فيها وهناك كتب كثيرة جدا اللي علماء بيشتغل فيها صححوا وضعفوا في كتاب اسمه المنطقة لابن الجارود هذا الكتاب إلى الآن ما تصححش والضعف إلا الشيخ, الشيخ الحويني فعلا عمل عليه دراسة وصحها ضعف لكن النسخة ضاعت وضاها الطمعة في بلاد تقريبا في بيروت أو غيره فحصل الطمعة ما طلعتش مظبوطة سقط كتير من الكلام اللي عمله الشيخ وبتاعه واش عارفين عادتش معتمدة وضيعونه الخط بتاعه اللي هو المخطوطة بتاعه فأصبح الكتاب عاوز إيه؟ عاوزي الدرس تاني في الشيخ ما خلاص ما درسوش ما عادش ينهدنه لانه بخلص عمل خلاص وخلاص منه جات المخطوطة ضاعت اهدل وحصلت وانتهى الامر النفس ساعت ما بتنهدش لعمل اخر وهكذا وفي كثير كتير عاوزة تحقيق ودراسة لكن اللي حكم ائمة الاسلام المعتمدين بصحته انتهى الامر فيه انتهى الامر فيه برضو الشيخ الألباني رحمه الله أحيانا يحصل من نوع من التساهل في مسألة الحكم على بعض الأحاديث بأنه حاسم مثلا أو يحصل من نوع من الشبه في تضعيف حديث النام هناك ناس بتيبرس مثل هذه المسائل ومنها إحدى بسالات في جامعة الأزهر بتدرس حكمه على الأحاديث التي ضعفها في سنن الأربع وده مش معناها واحد يقولك إيه يعني هو الشيخ الألبيني غلطان وده اللي مش غلطان لا أنا عملها مشكلة عملية علم. علم فأنت ترمد تطبيع القواعد العلمية السليمة في الدراسة ويُعرض هذا على لجان واللجان دي ترى جهدك وتشوف انت مصيب ام مخطئ فهذا يزيد العمل قيمة وكمان بيكون فيه يصدق لخلل الشيخ الامام نفسه الامام وهكذا ودي رحم العلم بين اهله العلم رحم بين اهله اذا كنت مخلصا لله واردت بذلك خدمة السنة اما ده اللي بيعوز يعني يعيد على الناس وخد ده مش من الدين وده ما يفلحش عرفنا الحديث الايه صحيح لغيره صحيح لايه لغير. ما يقولون حديث صحيح حديث حسن ويقولون صحيح الإسناد وحسن الإسناد خلاص كذا هل هناك فارق بين دا أو دا ولا لا هناك فارق بين هذا وذاك لما الإمام يجذب بأن حديث صحيح يبقى جذب بتوفر الشروط التي اشترتها العلماء في الحديث الصحيح وهي الشروط الخامسة هي ايه بالضبط كذا والضبط بيكون ضبط ايه إذا قال الإمام هذا الحديث صحيح الإسنان لا يقول هذا الكلام إلا لنقطة ما لأنه لم يتحقق من توفر الشروط كاملا بل هو تحقق من توفر شروط الإسنان بس اللي هي اتصال السند وعدالة الرواه خلاص وضبطهم دول الثلاث شروط اما الشرطان التنين العل والشذوز فهذه هو لم يتحقق من وجودها لم يتحقق من عدم وجودها وبالتالي ينتقل هو من قول حديث صحيح الى قول حديث صحيح الإثنان فبنائم عليه في الرسائل الجامعية عادة الأساذة بيقوله للطالب إيه أنت ما تكتبش حديث صحيح إلا إذا كان صححه لأنه لكن لو أنت عملت الموضوع هذا تكتب صحيح الإيه؟ الإثنان لأستاذنا قال لك لأنه أنت ما عندكش قدرة على ان تتطلع على كل الطرق وتطلع على عدم وجود العلة وعدم وجود الشيوز وذا كلام منطقي يجي واحد مش واخد باله الموضوع يقولك عنه ويعمل فيها أسد وموضوع محتكر عليه هما يعني طب ما ده منهب لأئمة المتقدمين ده منهب لأئمة المتقدمين هما نفسهم لما يجي واحد زال عراقي ولا ابن حجر ولا غيره هم نفسه يعني هون تحسن من ابن حجر والله أحسن من العراقي والله أحسن من الاستخاوي والله أحسن من السيوتي والله من ابن الصلاح والله من غيره من هؤلاء الأئمة مع جلالتهم عليكم السلام مع جلالتهم ومكانتهم كانوا يقولون هذا ليه فيه إشارة إلى أنه لم يتحقق من توفر جميع شروط الحديث الصحيح بل الذي تحقق منه هو إيه التلافة الأول اللي هم إيه؟ قال بعض العلماء إذا قال أشهد الأئمة الكبار زي البخاري وزي أشمد والناس دي إذا قال حديث صحيش الإسمانت قال يحمل على الصحة مطلقا قال يحمل على الصحة مطلقا طب السبب ايه ماشي تفضل لا ما احنا عاوزين يعمل احنا قلنا شروط الحديث الصحيح ايه ده بستك لا لا مش اساس احنا احنا عندنا شروط خمسة كل واحد فيهم اساس احنا عندنا أن يكون الروع عدلا ويكون ضابطا ويكون السند متصل ويكون الحديث خالي من الشزوز وخالي من العلم لما يجي إمام من الأئمة الكبار المتوسعين في العلم لما يقول هذا الكلام صحيح الإثناد هذا يحمل على انه اطلع على جميع الروايات الوارده في الايه في الحديث اطلع على جميع الروايات الوارده في الحديث ده قول يبقى إذا قال العلماء حديث صحيح هو أرجح من قولهم ايه صحيح الاسناد لماذا لان قولهم حديث صحيح يدل على توفر الشروط أيها الشروط المعروفة في الحديث الصحيح أن إذا قال صحيح الإسناد فإنه لا يعدل عن قوله حديث صحيح إذا قوله صحيح الإسناد إلا لنكتة وهي لعله لم يتحقق من انتفاء الشذوز أو العلة رغم انه تحقق من ايه من اتصال السنة وعدادة الراوي وضبط ايه الراوي ذهب بعض العلماء الى ان الامام الكبير المتوسع في هذا العلم كالبخاري وغيره من الامة اذا قال في حديث صحيح الاسناد فانه يكون حديثا صحيحا لأنه في الغالب لا يقول ذلك إلا على ما توفر فيه الشروط كلها ومع هذا يبقى قولهم حديث صحيح أعلى من قولهم إيه صحيح الإسناف حتى لو قالوا من إمام من الأئمة المتوسعين الكبار فاهمت كده ولا لأ فاهمت نعم ما هو بالأسليب بقى اللي احنا بنقول فيها بالأسليب احنا قلنا عرفنا ايه هو الحديث الصحيح لذاته وعرفنا شروطه الخمسة اللي احنا ذكرناهم والضبط كنتام انتقل بقى المرحلة اللي بعدها عاوز الحديث اشوفه هل هو الحديث ده حسن لذاته ولا لا اه عشان اقضرحكم على الحديث لابد من توفر الشروط الخمسة اتصال السند وعدلة الراوي وضبط الراوي خلوه من الشزوز خلوه من العلة فانا نظرت إلى قولهم صحيح الإسناد هل يكون متوفر فيه الثلاثة الأولين يبقى بقي عندي الاثنين خلوه من الشذوذ خلوه من العل أو أي حديث عوز أدرسه حتى لو, لو مبسطش في بقية الكتب ولا عرفت مين اللي الصحاح ولا مين اللي ضعفه وعوز أدرس هذا الحديث وحكم عليه أجمع طرق الحديث كلها كلها وأعرف وأعرف درجات الرواه الموجودين في كل سنة درجات الرواه الموجودين في كل سنة وأعرف هل خلأ الحديث من الشذوذ والعلة أم لا وده بيعتمد على سعة الحفظ أو تجميع طرق الحديث ومتونه من جميع الكتب التي ورد فيها وهذا أمر لا يتأتى إلا من قليل النادر من العلماء عشان كده بعضهم اثر ان هو يقول صحيح الاسنان لكن لو انا عاوز ادرس اي حديث قالوا في صحيح الاسنان افرض ان انت لقيت حديث العراقي الفه صحيح وانت عاوز تدرسه بس ما ترحش نحية البخاري ولا مسلم ابرا خالص لاني محاولتك هدوء بالفشل لان كل امام ايسا فضل منهم من الإمام الدار قبني حافظوا الدنيا حاول أنه يتكلم في بعض الروايات بعض الروايات مش في الحديث نفسه لا في صناعة الإسناد ودي حالة فلاش علاقة في صحة الحديث ولكنه رد عليه ما نفعش هو مين الدار قبني واحد يجي وعد ذلك الكلام مش هينفع منه فبعد الصحيحين وانت غدش دماغك كده تدرس حديث موين خلاص يعمل ادرسه جمع هتعمل ايه اولا هتدرس هتجيب جمع لروايات الحديث سندا وماتنا خلاصنا منها كده مش تروح تبصري في كتابين وتقول انا ايه جمعت ده ممكن حديث واحد ياخد معاك أسبوع أسبوعين ثلاثة لا ده الكمبيوتر ده أبو الفشل أبو الفشل أيها طبعا الكمبيوتر ده أبو الفشل وفيه أخطاء قاتلة جدا ده حاجة ممكن استعين بيه في ايه الكمبيوتر انه هو يدلني على بعض النوات لان الكمبيوتر اولا هو بيقرأ بيفوض حاجات ودي انا شخصيا أعرفها فيه ما تقولش ده كمبيوتر بيفوض حاجات وبيسقط حاجات وساعات الكلمة لما الكمبيوتر انت بتجي بتبص في الكلمة تلاقيها موجودة على الشاشة تجي انت تديلو أمر بالطباعة تلاقي فيه حرف أو كلمة مش موجودة مع انها فين على الشاشة ما تقولش غلطة الطباعة مش غلطة الطباعة هي غلطة في إراية الفكرة ودي ما تجيش إلا من الكمبيوتر دي حاجة تاني حاجة الكمبيوتر هيعمل لك هيدليلك على مواطن الأحاديث طب خلاص اتدلين على مواطن الأحاديث كم كتاب بقى دلين عليهم الكمبيوتر ألف كتاب هل هم مع كتب الحديث ألف كتاب لا أكتر بكتير جدا لأنني محتاج أدور في كل الكتب اللي تحدثت عن الحديث طب أنا هعرفها ازاي دي بقى بالدراسة ومعرفة أنواع الكتب عندي كتب الأحديث صحيحة كتب الأحديث اللي هي تكلمت عن أحديث الأحكام عندي كتب اللي جابت على طريقة المسانين اللي هي للمسانين عندي المعاجل عندي تراجم الرجال كتب الرجال نفسها فيها أحديث عندي أنواع كثيرة من الكتب التي يرد فيها الروايات بأسانيدها هنفترض جدلا. ان انت الكمبيوتر ادى لك المعلومة جيد جمع لك الطرق خلاص فينا الحالة تانية لا بعدها ثانيا هتعمل ايه تدرس رجال كل سند من الاسانيت خلاصنا استدرس رجال كل سنة من الأسانين بعد إيه؟ بعد أن تعرف الراوي الأعلى اللي هو من الصحابة ما تجيب ليش افرد نفسه مره من طريق ابن عمر واليوم كان استدرسه جاي من طريق أبي هريرة نفس النكن الأول تجيب لي حديث أبو هريرة الأول خلاص وتجيب أساندها وبعد كده تجيب اللي رواه من الصحابة التميير وتجيب أسانده افرض رواه ثالث من الصحابة تجيبه وتجيب أسانده خلاص وتبدأ الأول في دراسة وسبب الرواه اللي عندك انت اللي هو أبو هريرة معي أولا لأ هدرسه ازاي بعده هروح كتب الرجال نشوف الروضة ثقة ولا ضعيف الروضة يعني هنفترض ان هو جيه بخم... بخمسين سلسلة بالشكل ده او بعاشرة او بعشرين هنسي كل واحد من دول ادرسه هتدرسه ازاي؟ بعض الناس فيكتب اسمه تقريب التهذيب لابن حجر ده عند الناس اللي هو بص فيه ابن حجر بقول ايه؟ ثقة ضعيف صدوق مش عارف ايه اقول له ده انت ايه؟ تنامح سلك ليه معلم هو دمج... لا دا كتاب دا مختصر مينفعش للحكم على الأحاديث دا كتاب مختصر مينفعش للحكم على الحديث لأن انت دا ستبتاخد فكرة هو الإمام أصد يديك فكرة عاجلة عن الرواباس إنما مينفعش تعتمد عليه في الحكم على الحديث بكونه حديث صحيح ولا ضعيف ولا معرفش إيه ليه؟ لأنه ممكن يكون عندي الراوذة العلماء اختلفوا فيه وكل رأي ابن حجر نفسه مرجوح يعني مش راجح هو ألسقة والرجح من هو ضعيف فمحتك تدرس للراوذة انت دراسة موسعة أبي ما تحط عليه حكم أبي ما تحط عليه حكم خلاص انت درست كل الراوذة دول وكفت الناس ثقة والناس ثقة والناس ثقة والناس ثقة, والنداة ثقة. هل أنا خلصت كل الأسانيد بهذا الشكل خلصت كل الأسانيد بهذا الشكل بعد ذلك هنبص يبقى تحقق عندي اتصال السنة لأن أنا لقيت كل واحد من دول تسمع من اللي فوقه وتحقق عندي دراسة كل راوي من دول وتحقق عندي ضبط عدالة كل واحد وضبطه يبقى خلاصنا من يبقى عندي المعضلتين الكبار الشذوز والعلة دي أعرفها ازاي أعرف مسألة الشذوز والعلة بتتبع كل طبقة من طبقات الحديث أولا ممكن الحديث ده يكونش من حديث أبي هريرة أصلا ممكن يكونش من حديث أبي هريرة فمال الموضوع جميلة جن من من روع ابي هريره او من اللي أو من اللي, او من اللي بعدهم او من اللي بعدهم او من اللي بعدهم وهو اصلا كان حديث ابن عمر مش ابن مش ابي هريره ولا خلاص قفلتوا كده ده عشان جواب اللي مساله ان ايه احكم الحديث يا <تصفيق> ريتوا ما تسالوا فيه زي ما تقعد في ناس من الائمه في حديث علم عليه كذا وحكم عليه بعد عشر سنين بعد اثناشر سنة حكم عليه في اخر عمره وهكذا وفي حديث يبقى سهل في الحكم لكونوا محصور الطرق وكونوا معروف في الرواه حلهم وكمان احكم الاين السابقين على الاحاديث لابد ان انت تستعين بيها لانه مش ينفع يجي الامام من يقول انه حديث واهي مثل وتيجي انت هتقول حديث صحيح يعني هتبقى عيب يعني عيب طيب نسيبنا بالكلام ده عشان ده متعب بس ايه دي فكرة اولية بعد ما عملت الموضوع ده ادور على الشهز والعلة واشوف المسألة هل هو شاذ او معلول والشهز والعلة بتبقى مبنية على حاجة ايه الحاجة دية المخالفة والتفرد مخالفة أو التفرد دول بيكونوا سبب الشذوذ والعلة الراوي خالف زميله في روايته عن شيخه أو إن الراوي تفرد عن شيخ ما كان شيء فعن هو يتفرد عنه لوحده دول موتن الشذوذ والعلة في اللوايات موتن الشذوذ والعلة في اللوايات وفي حالة كمان وهي خطأ الثقة خطأ اللي ايه؟ خطأ استيقظ ثلاث حاجة دول هم غالبا بيعتمد عليهم مسألة معرفة الشذوذ والعي بعد ما خلصنا رواية أمو هريرة ننتقل بعضهم إيه؟ نحكم عليهم افرد طلع عندي في الآخر ان الحديث ده حديث حسان بعد اللي احنا عملناه ده كله لا مش خلاص اه اشوف الشواهد والمتابعات يعني ايه يعني اشوف الصحابة التنين اللي رواه ابن عمر رواه جيه عنده عشر اسنين اشوفهم وادرسهم بنفس الشكل وبعدين اسندهم على اللي قبلوهم فلان كذا وفي الاخر ادي حكم اجمالي لكل ده بعد ما اديت حكم لكل ثلاثل الصحابة منهم ادي حكم اجمالي على الحديث بصفه عامه هقول ده صحيح لغيره حسن لغيره او حسن او صحيح او, أو على حسب الحال حلو كده حلو حلو حلو طبعا نسمع بقى الحمد لله انت تتحسك طبعا اه ماشا الله هو الهدف من الدراس اللي احنا فيها دلوقتي ان هي بتفتح الأبواب تفتح قدامك الأبواب ازاي تتعامل مع الكتب وازاي تتعامل يعني ازاي تسمع الشيخ اللي بيتكلم من أهل الحديث انما هي بحد ذاتها مش هي اللي هتخليك محدث لا انت لازم تذاكر وتقرأ في كتب تانية وتعمل وتحفظ وتكتهد وهكذا وديك عاوزة عاوزة اخلاص وعزيمة وغهد يمكن الواحد يقول لك أنا نية حلوه ونفسي أبو محدث هينام الصبح يبقى محدث الثاني يوم مش لا يمكن لا يمكن أبدا الحديث حسن وحديث حسن الإسناد إذا قالوا حديث حسن فقد توفرت فيه شروط نفس الكلام اللي احنا قلنا فيه في الصحيح فقد توفرت فيه شروط الحديث الحسن اللي هي تصالي السناد ضبط الراوي ضبطا متوسطا عدالة الراوي الخلوم من الشذوذ والمعيل احنا قلنا إذا كان شهزا أو معلولا ما ينفع عن شي لا يكون لحسن ولا صحيح ويبقى قول العلماء في الحديث حديث الحسن أعلى من قولهم إيه حسن الإسناد لما يقول حسن الإسناد يبقى تأكد من وجود الثلاثة الأولانيين ولم يتحققوا من وجود الشرطين من انتفاء الشرطين الإيه الآخرين الخلوه من الشزيز خلوه من من وجود الشرطين دول وبالتالي هم يقولون حسن الاسنان واذا قال امام كبير مطلع زي ما احنا قلنا ان حسن الاسنان هذا قال بعض العلماء زي ما احنا نخلي بالك من الكلام قال بعض العلماء ان هذا يحكم له بالصحة ولكن هو اقل من قوله ايه حديث حسن قال من قوله حديث حسن يكمل ان شاء الله بعد الصلاه بقى اللي نجد بعض العلماء يفطون خطوه معينه او يعملون عملا معينا وهناك حديث اختلف العلماء مثلا في كونه ضعيف أو صحيح فهل فتوى العالم بمعنى هذا الحديث أن يفتي فتوى توافق تصحيح الحديث توافق إيه؟ تصحيحه هو, ما هو صراحة لكن أفتى فتوى توافق صحة الحديث أو عاملا عاملا يوافق صحة الحديث فهل يقوم ذلك من هذا العالم تصحيحا للحديث زي ايه زي بعد العلماء ساعة يعمل حدا معينة سواء في الصلاة أو في الزكاة أو في الجلوس أو في الكلام أو في الطعام أو في الشراب هذه وارد فيها حديث. لكن هذا الحديث إحنا ممكن نكون الحديث صحيح وممكن يكون مش صحيح فهل لما العالم يعمل بما يوافق هذا الحديث أو يفتي بما يوافقه هل يكون ذلك منه تصحيحا ذلك الحديث فالجواب لا جواب لا وهذا هو الرأي الصحيح في المسألة أنه عمل العالم بمعنى الحديث أو فتواه بمعنى الحديث لا يوجب تصحيح ذلك الحديث لماذا؟ لأن هذا العالم قد يكون أفتأ أو عمل بمجب حديث آخر بمجب حديث آخر أو دليل اخر غير الاحاديث او دليل اخر غير الاحاديث مش معنى ان العالم يعمل عمل تقول ده فلان الشيخ فلان ولا الامان فلان بيعمل اعمل زيه فلان بيعمل اعمل ايه زيه وين زي بعض بعض المشايخ مثلا بعض الطلبة ابناغه حاجة عن شيخ معي هذا الشيخ ليصلش الى مرتبة الشيخ اللي الطلب قاله في العلم فجيه العالم ده صدق مين صدق الطالب اللي رحنا قاله كلام واتكلم هل انت تتابع هذا الكلام لا تتابع وليس ذلك طعنا في الشيخ اللي تكلم لكن يابد عندي ان اتحقق من صحة الكلام واحد متجاوز واحدة مثلا واحد متجاوز واحدة ينسل في بيته بيعمل أي حاجة إن شاء الله بقى في بيتي بقى خلاص بقى تحطط لي كاميرات وتسجيل وتسجيل لكل حاجة أي غلطة أي حاجة وتطلع تحطها على الميت وبعدها نتكلم في بعضين بقى بسبب اللي عملته لوليدة دي اللي ما عندهش دين دا كلام غير صحيح ودا كلام لا يبني عليه كلام صحيح لأنه الإنسان ينبسط في أهله وفي بيته ما لا ينبسط خارجا وإلا فمتى يستر الإنسان وهذا الرجل أو الشيخ اللي احنا اتكلمنا فيه ذو عندنا جميعا نعروف العدالة عندنا جميعا نعروف العدالة فالأمور الخفية اللي الزورة قد تطلع عليها أحيانا خطا لا سوء عقل معاها هي مش عارف ايه هل هي لا تسقط عداله الرجل والمرأه تكذب ولا ولا تتقنها في كلامها هناك بعض النساء اذا الزوج طلقها بتبص تفتري عليه وتقول كل ما يمكن ان يقوله وما لا يمكن ان يقال وللاسف الشديد وهو بقى يعني كما ذكر أن بعض النساء مسجلة لبعض الإخوة ومنزلها على النت ومش عرف إيه وبتاع إيه بتفضح فيه هذا الكلام لا يجوز نقله أصلا ولا يجوز أن نبني عليه حكم لم يفرد يا أخي أنا أغلط في بيتي في أي شكل من الأشكاب هل هذا ينقل عني من أهلي أنا إلى الخارج وتبني أنت عليه حكم من فاش من فاش من المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم اما بعد كده بعد كده مفيش حد معصوم فمتى اذا كان انا في بيتي مش هيصدر عني ولا خطأ فمتى اخطئ هغلطمت ان شاء الله بقى انا لازم اغلط لازم اغلط هتقولي ازاي تغلط اقولك اه يبقى انت كده الامام عندك مش مزبوط ليه لانه مفيش حد معصوم مش حدق قال صلى الله عليه وسلم كل كله ابن آدم خطاء كل ابن خطاء مش مخطئ ولا مخطئ لا خطاء يعني كثير الخطأ يعني كثير الخطأ فإيش من إذا صديعني هذا الكلام لا نبني عليه ولا نبنيش عليه والشيخ اللي يبني عليه يبقى مخطئ برضو راخر مخطئ في هذه المسألة لأنه أولا نحن تحققنا من عدالة هذا الأخ أو هذا الشيخ فلان ولم نتحقق أبدا من عدالة زوجته وهذا الكلام الذي فعلته الزوجة يطعم في عدالتها إذن فكلامنا ساقط عندنا ما يعتد به لبقى أصبح الشيخ سليم من الموضوع اللي هو الأخ اللي زغتك ألمت فيه له ونزلت له على النت حاجات ومبتاعه فضيحة ومش فضيحة وخصص بتحصل يعني ونسأل الله العفية والناس ما بتصدق تسمح حاجة أو تقول حاجة ولا يعلم ما في قلوب الناس إلا الله عز وجل هو وحده هو الذي يعلم ذلك وإذا كان الإنسان قد قطع حياته وقضاها في طاعة الله وفي طلب العين وفي الدعوة وفي وفي وأخطأ مرة وهذا الخطأ كان مع زوجته هو أو في بيته هو ثم تنقل الزوجة هذا الخطأ الذي لا يستحق الذي لا يستحق يطعم في الإنسان بسبب هذا الخطأ الذي إذا ابتلي بمرأة مثل هذه المرأة من سيدافع عنه إذن من محدش هدف عنه محدش هدف عنه ليه أنه إذا بلنا على مثل هذا الكلام التافئ فإشنا كذا نبقوا كلنا غلطانين كلنا غلطانين ولكن ولكن نضع في الاعتبار في نقطة معينة هذا الدخان هذا الايه الدخان إذا كان جئنا نتعامل مع هذا الأخ أو هذا الشيخ في هذه النقطة التي أساءت المرأة فيها فنأخذ احتياطنا شوية بس بدون ما نسيء إلى هذا الأخ وإلى ذلك الشيخ هذا مدني على, إيه؟ على الكلام اللي عندنا مش خارج عنه ودي قواعد واحنا لو ما طبقناش القواعد دي يبقى ايه لازمتنا بقى يبقى بندرسها اصلا الشديد كثير من الناس لا يطبق هذا الكلام هو الناس اللي المفروض تطبقه المفروض تطبقه وكيف اذا كان اشهد الناس الذي يقتدي به اناس كثيرون وهو رجل من الصالحين ظاهرا ثم ابتلي عليه بامر ما هاي احنا ما نسيء إليه ونسقط ونعمل عشان الناس كلها تفتن بهذا الأمر بلا داعي هذا خطأ علمي وهو خطأ اجتماعي أيضا وخطأ اجتماعي أيضا ففتوى العالم فتوى العالم وعمل بمختبى حديث معين لا يريع على تصحيح لهذا الحديث وكذلك العكس فتوى أو عمله على مقتضى مخالفة حديث معين لا يدل على تضعيف الحديث لا يدل على تضعيف الحديث فقد صح احاديث عند مالك مثلا ولكنه لم يعمل بها ولكنه لم يعمل بها طب ما معنى بها ليه هل, هل هو بيترك السنة؟ لا ما بيتركش السنه هل الحديث ضعيف عنده لا الحديث مش ضعيف لا قد يكون عامل به لم يعمل به لاعتبار اخر اعتبار اخر او لذليل ارجح منه او الاعتبارات هذه الاعتبارات جائزة عند العلماء جائزة عند العلماء اعرفنا النقطة الاولى هي ايه طغير اه اول اشتبعهم ما حديث او عامل ابو اشترك هذا لسبب صحة الحديث نظامي احنا قبل ذلك ان لقامه الجرح والتعديل تثبت بشروط مش قلنا كده بشروط طب انا سمعت هذا الكلام للذي لم تتحقق فيه الشروط اولا احنا قلنا عداله الناقل واتصال السند وعدم العداوة تقول لي لما يطلق رجل رجلها وهي اصلا ما دين باكبر عداوة أكبر عباوة المرأة بس تطلقها تولع فيك إلا بقى الصالحات زي حديث إيه والمزارع هل هي عرفة وطلقها في أصلا ومع هذا قاعدت تشكر فيه والشيخ الحويني لما شرحها اللي هو الليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم دي أرواق الشرحة من زمان أوي من يجي اكتر من 12 سنة ولا اكتر كمان جميل حديث جميل فأعدت الولية تشكر وتشكر وتسني حتى انه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للسيدة عائشة ايه كنت لك شوف يعني ايه كمان شوف الكلام بقى يأكلها وشربها وفسحها ودها عمره ولي مش عارف يجاب لها ايه ويعمل لها ايه ويقصوها ايه ولما يطلقها لسبب ما تعب بقى تقول وتلاقي للأسف الشديد مش يعني ناس تسمع ناس تسمع طب ما هي لقيت ناس تسمع هتقول جديد استمنى حاجات تانية هتطلع جاي وراء وغيرها هيعمل زيها وقد يبتل الإنسان اللي هو تكلم بابه امرته تعمل زيه زيه وهكذا وده لا يرضن لها ولا رسوله ده, ده شوف خولة بنت فعلها لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهبها تلق لذها ما رميهم خلق أنت عليها كظهر أهمي أوس بن إيه ابن الصاني فلما أهلها انت عليك ظهر أمي وكان ظهر عند العرب يحرم الرغل خلاص كذا بأدى أمه خلاص وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو لما دعها إلى فرش وألي كلام دالت دا لا ده دا أنا كذا قد حرمت عليك الله لا تقربني حتى آت النبي صلى الله عليه وسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقال وجابلته في هذا الأمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل علي في أمرك شيء وفي رواية قال ما أرأت إلا قد حرمت عليه فأعدت يا رسول الله إنه أنا إن لي منه حيال صغار إذا ضمنهم إليه ضاعوا وإذا ضمنتهم إلي جاعوا وبعدين لما خلاص ما فيش حل للسماء ما فيش حل لها رفعت يدها إلى السماء ودعت ربها تبارك وتعالى إنه يجعل لها مخرج فنزلت الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ولا شتمته ولا أساءت إليه مع إنها فيه حرمت عليه حرم أبريه ما عادش لها رجع طب اللي طلب لسه قدامها فرصة ممكن تتسالح ممكن تعمل ممكن ناس تتغسط ممكن معرفش ايه اما اللي بقى التعليه كزار ام دي وزمان في الجاهلية قبل الاسلام اقوى في بداية الامر في الاسلام كان خلاص الموضوع انته لا فيش فرصة فتطلع بقى غزها فيها لكن لا عندهم دين نساع عنده دين هي بس بتدور على حل بتدور على حل المسألة دي فنزل الحلو شف نظر الحل اللي مكنوش يتوقعوه أبدا وده بسبب إيمانها وصدقها وكان فرج لكل الناس اللي هم بيقعوه في نفس المسألة بي بل والله عز وجل سم ذلك زورا وهوتانا اللي هو مسألة اللي يقول عليك زهر أمي أو نحو ذلك فبناء الأحكام على الأكاذيب هذا أمر لا يجوز في دين الله تعالى ويجي برضو واحدين الكلام ويجي يسمع للشيخ ده ويجي يسمع للشيخ ده يجي يجي الكل من عند الشيخ ده يرح قولها للشيخ ده الشيخ ده يبني عليها كلام اولا الشيخ أخطأ والودة مش هنقول أخطأ هنقول ان هو مساعر حربه ملوش لازمة أصلا وكلامه يرد وهو لا يستحق لا يطلب علم ولا يستحقه بأي حاجة خالص ولكن كان ينبغي أن يؤدب من لما يروح للشيخ يقول له حصل كذا يسكته قال لما شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كان في السجن كانت سغن بسببه بسبب زليل العلماء زليل اشتكوا عند الحاكم واتهموا بأموره عشان هو كان شديدا جدا يعني يحتروا معاه أنا بديته حضرة ومش عارف اي اقول وهو كذا ما ادروش عليه خلص فالناس وبشر فاتحرس اتحرس فاتطلبوا بتقوير حولوا في السجن وقالوا اقولوا ايشنا ننتقم لك من الناس اللي ايه اللي كذا بتعليق بيه فقال تعلمون لهم ايه شو ازاي قال تعلمون انني والله لا احب احب أن يؤذى بسبب أحد من عامة المسلمين فما دالكم بإخوان العلماء فما دالكم بإخوان العلماء يعني لو أي مسلم عادي حتى لو ظالم أنا محبش أنه يؤذى بسببه فما دالكم بإخوان العلماء فظلهم فرمه ومنزله رغم أنهما كانوا صبر في حبسه لذلك أصبح أصبح إماء الإمام بلا مدافعة واعترف له البعيد والقريب بالإمامة حتى إذا أطلق لفظ شيخ الإسلام أطلق فلا إبقى لا أطلق إلا عليه وكان ينبغي علينا أن نتعلم من هذه الأمور وإلا فما فائدة العلم إذا يكن مرتبطا بالواقع الذي نعيشه نعمل به ونتدرب عليه العداوة العداوة العداوة تنفي قبول الكلام العدوة تنفي قبول الكلام كلام الناس في بعضها كما ان الاقرام لو في خين زي بعض كده في البداية ما يتاخدش كلام دي على ده ولا كلام دي على ده الاقرام كلامهم تسقطه بس خلاص ها مهم زمائل بابتاعه وده لو طلبه دونه طلبه ممكن النفس يعني احسن فيها شوية يقول كلمة كده ولا كده فانت تسقط الكلام ده وتسقط الكلام ده الشخدة ألف الشخدة والشخدة ألف الشخدة للسبب عارض هو نفسه عارف ان هو يعني كان ينبغي أن يقول ذلك وبس شافه مخرج فقال فأنت تسقط الكلمة دي وتسقط الكلمة دي وخلاص تأخذ العلم من هنا تأخذ العلم من هنا وما تنقلش دي ولا تنقل دي وهكذا لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله إماما مذ كان صغيرا إمام مذ كان صغيرا لما قدم زينا قلنا البصرة وكان عمره ما وصلش 18 سنة الإمام يحيى ابن سعيد القطان قال عنه إمام من الأئمة المسلمين عين عنده ما كملش 18 سنة بل ما كملش 18 سنة حتى على ما أتذكر هو لسه عين صغير لأدنه لورعه لعينه لتقوى مرة دخلوا على أحد العلماء المحدثين كان طلبت الحديث دول عفريت فكانوا يعملوا ازاي عشان يعرفوا ان انت حافظ كويس فيجي مركب لك حديث على حديث كده ولا عامل اي حاجة ونخلي واحد يقرأ عليك وقول لك اقول تحدثنا فلان عن مش اعرف ايه بتاع. اللي مش حافظ مزبوط مزبوط ممكن عد عليه حديث يقوله ايه ده بيتلقن بحفظه مش مزبوط لانه ده مش حديثه عملوا كده مرة مع أحد الأئمة كان الإمام ابن معين والإمام مش عارف مين والإمام مش عارف مين وكان معهم أحمد الإمام أحمد بن حمد وبعدين بعد عملوا فيه كده وهو قال الحديث أو قال الحديثين أو ثلاثة افتكر افتقد هذا مش حديث فقال لا ورجع وقال ويلكم من الذي فعل ذلك من العمل الموضوع به جي بص الإيمان أحد أليه أما هذا وكان أصغرهم أما هذا فورعه وتقوى يمنعه أن يفعل ذلك أما ورعه وتقوى يمنعه أن يفعل ذلك وهو كان أصغر القوم كان أصغر القوم فهؤلاء الناس هم اللي نبغوا وهم اللي أصبح يسنى عليهم ولا ذال يسنى عليهم إلى يوم الدين أمن اللون مقعدين يلقطوا كل ساقطا فضل خير فيهم إلا للمدين إذا خالف الحديث الإجماع يكون حديثا ضعيفا لا لأنه قد ينعقد الإجماع على شيء دليل آخر غير الحديث فهو الحديث ولو يكون الحديث ضعيفا عندهم وإذا إنعقد الإجماع على معنى حديث معين لا يدل على صحة الايه الحديث ايوه لان ممكن يكون الاجماع عقد على دليل آخر فلا بد من التصريح بصحه الحديث او بضعفه خلاص كده اماكن وجود الحديث الصحيح الحديث هي في غير الصحيحين الصحيحين دول احنا عارفين اماكن وجود الحديث. نعم إذا أجمع الأمة إذا أجمعت الأمة أو علماء الأمة يعني على معنى حديث معين على معنى حديث معين فهذا لا يدل على صحة الحديث وإذا أجمعه على عكس معنى حديث معين فلا يدل ذلك على ضعف الحديث لأنه قد يكون هناك دليل آخر هو سبب فيه إجماعهم على أمر ما لا. لا مش يبقى فيه شذوز ممكن يكون اتنسخ ممكن يكون هذا الحديث متأخر عن ذاك الحديث في أسباب أخرى أما لو كان الحديث شذا لا يكون صحيحا أماكن وجود أماكن وجود الحديث الصحيح نجده معروف في الصحيحين ففي الصحيحين تجد أحاديث صحيحة في السنة الأربعة سنة أبي داود النسائي فرميذي ابن ماجا وتجد أحاديث صحيحة في المختارة للإمام الضياء المقدس تجد أحاديث صحيحة في ابن وفي المستدرق ولكن ذو المتوسعين في التصحيح متوسعين فيهم في التصحيح فيحكموا على الحديث بأن التصحيح هو ضعيف لكن فيهم جملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة وكذلك كتب أخرى كثيرة تجد فيها أحاديث صحيحة إلى هنا نقف عند الحديث الحسن نقف عند الحديث الحسن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أعليه وصحبه